واتبع احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب ضربته من قبل ان ياتيكم العذاب ضربتا وانتم لا تشعرون انتفون نفس يا حسرة على ما فرطت جنب الله وان كنتم من الساخرين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 ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الفاسرين بل لله فعبد وكم من الشاكين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة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 وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه المادة